ذم نكون منكون والله في فسط وأوحي ربك الى النَّحْلِ ان تشجي مِنَ الْجِبَالِ في يوسى وأوحي ربك الى النحل أني تسقي من ازي باديبو السا ايوه من ازي باديبو السا والليل تجري ما